من أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤده إليك ومن هم من إن تأمنوا بدينا لله يؤده إليك إلا ما دنت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيلٌ Laie kuuluna läil gut